بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ونجم إذا هوى ونجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا ما بل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إلّهو إلا رحيل روحه إلّهو إلا رحيل روحه علمه شديد القوة علمه شديد فاستوى ذو الرعد فاستوى وهو بالأبقي أعلى وهو بالأبقي الأعلى, بالأبق الأعلى ثم دنا فتدل ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما جف بن اذا ما راى ما ذوبا الفؤاد من ما واى يقف اتت ما وعده على ما يوا اتت ما وعده على ما يرى ولقد راه مذلة اخرى وَعَلَىٰ قَدَرٍ عَلَيْهِمْ لَذَّةٌ أُخْرَىٰ أَيْنِ دَثِرَةُ وَالْمُنْتَهَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ المنتهى, عند الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ عند يغشى السدرة ما يغشى إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا غلط صر وما طهى ماذا غلط ضر وما طهى لقد رآ من آيات ربه الكبرى لا غرر من آيات ربنا الكبرى أفرأيتُ الله تغلظَ أفرأيتُ الله تغلظَ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةُ الْأُخْرَى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةُ الْأُخْرَى ذكوا ولا غل الأنساء، ألا تنتذكوا ولا غل الأنساء؟ تلك إذا قسمت غزاة، تلك, تلك إذا قسمت. Tunggu إلا الظن وما تهوى الأنفس إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ولقد جاءهم وَكَمْ من مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَكَمْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُن شَيْئًا لَا شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى لا تغني شفاعتهم أولئكة تسمية الأنثى إن, إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون هل الملائكة هل تسمية, هل تسمية الأنثى وما لهم يتبعون إلا الله وما لهم من علم إن يتبعون إلا الله إن يتبعون إلا الله وإن الله جاء إن تبرون إلا ظن وإن الظن لا يغني من الحق جاء فأقرض من تؤۡۚ وَمَا تَعَلَّى بِكِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ هَدَى إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ الذي جذبون الجبال والإثم والبواحش إلا اللهم إن ربك واسع المغب و. أَوْ بَدَأَ إِلَىٰ مُبِتٍّكُمْ إِذْ آتَاكُمْ مِثْلَ الْأَوْ إِذْ شَأْنُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ إِذْ آ هو الفدك فلا تدكوا هو ودكم هو اعلم بما نتقى هو اعلم بما نتقى افرايت الذي تولى افرايت الذي تولى وأعطى قليلا وأكذى، وأعطى قليلا وأكذى. أعنده علم الغيب فهوى يرى، أعنده علم الغيب فهوى يرى. ام لم ينب ب بما في صحف موسى ام لم ينب بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى وابراهيم الذي وفى الا تذر وازره اذرا ألا تذر واذرة حذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس, ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى وَأَنَّا زَعَيناهُ ثُمَّ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وأنه هو أضحك وأبكى وانه هو أضحك وأبكى وانه هو أمات وأحيا وانه هو أمات وأحيا وانه, أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ مِنْهُ نُطْفَةٌ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ الأَعْلَى وَأَكْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أهلك عذاباً الأولى، وأنه أهلك عذاباً الأولى، وثمود فما أبقى، وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبله. هم كانوا هم اظلم واطغى وقرملوهم قالوا انهم كانوا هم اظلم واضرا والمفتكه اهو والمفتكه ما عشا فوشا ما عشا فبأي آل ربك تتمارا؟ فبأي آل ربك تتمارا؟ هذا نبيٌ الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله جزاء أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدو، فاسجدوا لله واعبدو.